هل ينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجعه لقادر يوم تبلى السرائف فما له من قوة ولا ناصف والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدى إنه لقول فصل وما هو بالعدد فهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ويدا